شعر ا ل إ ن س ا ن وننتقل إ ل ى الحديث الذي بعده ف ض ل ا ق ر أ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيد المرسلين وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين قال ا ل إ م ا م ا ل ز د ي د رحمه الله باب إذا, اذا شرب الكلب في إ ن ا ء أ ح د ك م عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن ه قال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا شرب الكلب في إ ن ا ء أ ح د ك م فليغسله سبعا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن ه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك طيب في الباب الأبواب الكلب هذا الفقهاء الفقهاء ونجاسته وذلك المشكلة اختلفوا لأن من أعظم الأبواب عند الفقهاء وذلك لأن الفقهاء قد اختلفوا في الكلب ونجاسته فعند المالكيه والاحناف الكلب طاهر في عينه وعند الشافعيه والحنابله الكلب نجس في عينه واختلف ايضا في ا ل سور الكلب هو لعابه وهو عند المالكيه طاهر والامر بغسل الاناء إ ن ء بغسل ل ا إ إ ذ ا ولغ فيه الكلب إ ن م ا للتعبد وليس للنجاسه و ا ل ط ه ا ر ة ولذلك هذا الباب مشكل جدا فمثلا ما هو حكم س ؤ ر الكلب ا ل س ؤ ر هو ا ل ل ع ا ب س ؤ ر الكلب عند الجمهور من ا ل أ ح ن ا ف و ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة نجس وعند المالكيه طاهر وقد استدلوا ب أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة منها الحديث الذي بعده ولذلك من فقه البخاري أ ن ه ترجم بدون أ ن يصدر حكما كيف ترجم بدون أ ن يصدر حكما باب إ ذ ا شرب الكلب في إ ن ا ء أ ح ا د ي ث ه و ل م يقول بابه نجاسه إنما والدليل على هذا البخاري دائما إ ذ ا لم يقطع بالحكم في م س أ ل ة تجد أ ن ه يورد في الباب أ ح ا د ي ث م ت ع ا ر ض ة فلو ت أ م ل ت حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عارضه بحديث ابن عمر ف إ ذ ا أ ف ا د حديث أ ب ي ه ر ي ر ة ا ل ن ج ا س ة أ ف ا د حديث ابن عمر ا ل ط ه ا ر ة كيف أ ف ا د ا ل ط ه ا ر ة أنه الزمن هذا في المسلم كانت الكلاب تبول وتدخل المسجد وتدبر وتقبل فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك أ ي لا يطهرون فدل على أ ن الكلب شنو؟ طاهر بقي الترجيح بقي الترجيح طيب ماذا نقول في هذه ا ل م س أ ل ة أ و ل ا نقول ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى حكم س ؤ ر الكلب حكم س ؤ ر الكلب وهو ي ل ع حكمه عند الفقهاء لا شخص ي ر ف ع ي د ويجيب احناف الجمهور عن عندهم ان لعاب الكلب نجس اها وعند المالكيه الطاهر بقي الترجيح نعم نعم الصواب أ ن س ؤ ر الكلب نجس ولماذا ل أ ن ا ل أ م ر إ ذ ا كان للتعبد ما ورد ب ص ي غ ة ا ل س ب ع ة إ ح د ا ه ن بالتراب للتغليظ فالراجح عندنا هو شنو قول من قول الجمهور القول ب ب ن ج ا س ة س ؤ ر الكلب ب ط ي ا ل م س أ ل الثانية ل ة ا ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة عين الكلب حكمه على ا ل ط ه ا ر ة أ م على النجاسه ة ع ي ن عينه عين يعني شنو رجله شعره على ا ل ط ه ا ر ة أ م على ا ل ن ج ا س ة هنا وافق ا ل أ ح ن ا ف ا ل م ا ل ك ي ة فقال ب ط ه ا ر ة عين الكلب ا ل أ ح ن ا ف و ا ل م ا ل ك ي ة وقال بنجاسته من ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة طيب حديث ابن عمر كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ليس بحجه لماذا ل أ ن بول الكلب نجس ب ش س م ه ب ا ل إ ج م ا ع لماذا نجس ب ا ل إ ج م ا ع ل أ ن ه بول م ا ل ا يؤكل ل ح م ه هل ا ل ب و ل ه ل ا ل ك ل ب يؤكل ل ا يؤكل عرفت ط ي ب إ ن م ا ه ذ ا ا ح ت م ا ل ه ح د ي ث ابن ع م ر ا ح ت م ا ل ه أن ه ذ ا ق ب ل أن توضع على المسجد ا أ ب و ذ ا ا و أ ق ف ا ل ه ا المسجد في أول أ م ر في ا ل إ س ل ا م كان ا ل ك ل ب يدخل ل ك ن قل قل أن ا ل ك ل ب ل ي س ب م ج د ب ه ل ي ج و ز أن ي د خ ل ا ل ك ل ب ا ل م س ج د ويسمح ل ه ه ل ي ج و ز لا يجوز وطالما أ ن ذلك قبل أ ن توضع أ ب و ا ب ف إ ن الكلب إ ذ ا بال في المسجد يطفر بالشمس حتى ولو بال فلا يدل على طهارته فلا يدل على شنو؟ الكلب. والمسألة فيها خلاف يدل على الكلب والمسألة طهارته شنو؟ ولم أ س ت ق ر على قول في هذه ا ل م س أ ل ة ح ق ي ق ة ل أ ن ا ل أ د ل ة م ت ع ا ر ض ة ولكني أ م ي ل إ ل ى القول ب ن ج ا س ة ثوره أ ق ط ع بذلك و أ م ي ل إ ل ى القول ب ن ج ا س ة الكلب في نفسه أ م ي ل ميلا ولا أ ق ط ع بذلك ل أ ن ا ل أ د ل ة م ت ع ا ر ض ة طيب من فوائد الحديث الفائده رقم كم هذه نعم ا ا ل ق د من ة هذه كم؟ م الثالثة فوائد هذا الحديث قوله في إ ذ اذا ولغ إ شرب الكلب في إ ن اناء ء أحدكم في إ أ ح د ك م طيب قال فليغسله ا ل أ م ر هنا للوجوب عند الجمهور الأمر الفائدة لقم هذه ثلاثة وللاستحباب عند ا ل ش ا ف ع ي ة إ ل ا إ ذ ا أ ر ا د أ ن يستعمل الاناء يعني عند الشافعية لا, لا, لا يغسل الاناء الذي أ د خ ل فيه الكلب فمه إ ل ا إ ذ ا أ ر ا د أ ن يستعمله أ م ا إ ذ ا ارمت لم يستعمله ولو بعد أ ي ا م ليس عليه أ ن يغسل والجمهور يقولون فليغسله على شنو على الوجوب م ب ا د ر ة و على ا ل ف و ر ي ة عرفتم و... والصواب أن ان ل الصواب أ أ م ر فيه ساعة ا ل أ م ر فيه في س ا ع ة لكن القول بالوجوب احوط ل و بالوجوب شنو أ هذه ا ل ف ا ئ د ة رقم كم؟ طيب ا ل ف ا ئ د ة ر ق م أ ر ب ع ة فليغسله سبعا عند ا ل أ ح ن ا ف غير ا ل س ب ع ة تجزي اكتب هذا الكلام و ل ا ت ك ت ب و ن ت م تكتبوا تكتبوا عند ا ل أ ح ن ا ف غير ا ل س ب ع ة تجزي أ ي عدد يجزي وعند الجمهور بما فيهم ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة أ ن ا ل س ب ع ة ذكرت فلا بد أ ن يتقيد بها طيب واضح؟ نعم صحيح ان إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ب أ ي عدد يجزي عند الجمهور موضوع الكلب مختلف موضوع اولا ل ل مختلف ك ب أ ل أ ن العدد كبير ثانيا ل أ ن هذا ذكر على و ج ه التغليظ والدليل قال إ ح د ا ه ن بالتراب إ ح د ا ه ن بالتراب ش و ب ع ر ف ت م طيب الفائده رقم كم قلنا أه؟ نعم ا ل خ ا م س ة ا ل ف ا ئ د ة ا ل خ ا م س ة من الحديث نقول السبع وردت ر و ا ي ة تقول ا ل ث ا م ن ة بالتراب ا ل ث ا م ن ة بالتراب وهذه الروايه ص ح ي ح ة وهي ز ي ا د ة ث ق ة م ق ب و ل ة هذه ا ل ر و ا ي ة شمس صحيحه ة و ي وهي شنو ز ي ا د ة ث ق ة شنو م ق ب و ل ة ولذلك قيل جمعا بين الروايات انه اذا غسلت ا ل ث ا م ن ة بالتراب لزم غسل شنو ت ا س ع ه ل ا ز ا ل ة التراب لكن ان تكون الثالثه آه يجنو بالتراب و أ ن ت أ ت ي فوقها ا ن و ا ل س ا ب ع ة ل إ ز ا ل ة التراب طيب هذه الفائده بعدها ا ل ف ا ئ د ة كم قلنا القادمه كم ا ل س ا د س ة أ و ل ا ه ن بالتراب إ ح د ا ه ن بالتراب أ خ ر ا ه ن بالتراب هذه روايات أن أرجح أ و ل ا ه ن وسبب ترجيحنا ل أ و ل ى ل أ و ل ا ه ن سببان ا ل أ ك ث ر ي ة و ا ل أ ح ف ظ ي ة يعني رجحنا أ و ل ا ه ن بالتراب بسبب شنو ا ل أ ك ث ر ي ة أ ك ث ر ر و ا ي ا ت أ و ل ا ه ن و ا ل أ ح ف ظ ي ة أ ب و هريره احفظ من غيره وهو ر و ا أ و ل اولاهن ه ن يعني في أ و آ خ ر ه ن بالتراب فلو كانت آ خ ر ه ن بالتراب كانت ا ل س ا ب ع ة ترابا وتضاف إ ل ى ا ل س ا ب ع ة تراب فيغسل التراب ف ت ص ي ح شنو ثامنه فنصبح قد جمعنا بين روايه شنو بين ر و ا ي ة اذا ولغ الكلب في ا ن ا احدكم فليغسله ث م ا ن ي ثمانية ث م ا ن ي ة روايه ث م ا ن ي ة تكون كيف أ ن ا ل آ خ ر ة في السابع ة تكون بشنو بتراب ا ل و ي غ س ل التراب بشنو ب ث ا م ي ن ت ي ن فنكون قد جمعنا بين روايه ثامنه و ر و ا ي ة رواية ل ثمانيه و ر و ا ي ة ش ن و السبع هذا الكلام و ا ض ح ل م ا و ه به أ ر ا ك م ك أ ن هذا الكلام ما, ما؟ نعم طيب ا ل ن ق ط ة الالهه الكلام الفائض ع ا ض ي بقيت ا و ا ض ح ع ب ل ل ه ع ا ل ل ب ق ي ة الفوائد و ا ض ح ع ل ى ا ل م ا ض ا ض ح عالماضي ع ا ل ا ض ي ع ا ل ا ع ا ل ا ل م ع ا ل م ا ع ا ل ا ل م ا ض ي ع ل م ا ض ي ع ا ل م ا ي ع ا ل م و ا ل م ا ض ي ع ا ل م ض ي ع ل م ا ض ا م ا ض ي ع ا ا ض ي ع ن ل م ا ض ي ع م ا ض ي ع ا ل م ا ي عالماضي عالماضي عالماضي ا ل م ا ض ا ل م ا ض ي ا ل م ا ض ي ع ا ل م ا ي ا ل م ا ض ي ع ا ل م ا ض ل م ا ا ل ا ل ا لازم شنو قال لازم س ب ع ة ولا شنو ا ل أ ق ل من السبع لا تجزي هو قول الاحناف ي وقلنا قول الجمهور أ ن ا ل أ ق ل من السبع شنو لا تجزي واضح يا عبد الله ا ل أ ق ل من السبع لا تجزي طيب اها عندنا شنو وقلنا أ و ل ا ه ن و أ خ ر ا ه ن وشنو قلنا شنو؟ أولاهن. ولماذا ح د ا ه ن ق ن شنو ا الراجح أولاهن رجحنا أ و ل ا ه ن ب ا ل أ ك ث ر ي ة و ا ل أ ح ف ظ ي ة هذا الكلام ل الى إ هنا واضح أو ما واضح ط ي بقيت واضح ب روايه الثامنه بال... او ل ا م ن ة أ إ ذ ا ولغ الكلب في ن ا ء ح د ك م فليغسله بدلا من سبع قاركه او ن ثامنون بالتراب سامنهن بالتراب ثامنون الغسل يعني الأسابع بالتراب و ي ض ا ف إ ل ي هالماء ا فتصير ثمانيه ة ذ هل ا ن ق ط ة واضحة ل م ا و ك ن ع م ان ل ث ا م ة سوف تكون ل إ ز ا ل ة لإزالة شنو ا ل تراب و ب ذ ل ك نكون غداء س ن الى كم م ر ة ثمانيه م ر ة ا ل أ خ ي ر ة ت ك و ن بالتراب س ت غ س ل ا ت وسابع ا ل ة ب ا ل تراب وسوف ن ط ر ش م ل أ ن نغسل التراب فتطير عدد غسلات ا ل إ ن ا ء بما فيها التراب ث م ا ن ي ة هذه واضح واضحه ل م و ا ض ح ة طيب طيب الحديث الذي بعده أ ي و ة نعم ايوه ض ي ئ ة وعفروا ا ل ث ا م ن ة ب ا ل ت ر ا ب ما في ش ك ا ل سبعا آ خ ر ه بالتراب وعثروا ل ث ا م ن ة بمعنى أ غ س ل ا ل ث ا م ن ة بالتراب يعني أ غ س ل ا ل غ س ل ا ل ث ا ل ث ة ا ل س ا ب ع ة لتكون ا ل ث ا م ن ة تغسل التراب عرفته وهذا وجه يعني من الوجوه أ ي واضح ة و المواضيع واضح يعني تغسل أ ي و ة ما يلزم ما يلزم قد تعفر ف ت أ ت ي ا ل ث ا م ن ة غسلا لاشنو و إ ل ا لزم أ م ر ا ن ي أ ن يترك التراب في ا ل إ ن ا ء ا ل إ ن ا ء بترابه و إ م ا أ ن يغسل هذا التراب فتصير على ا ل غ س ا ت كم كم ت س ع ة أ و أ ن نعفر ا ل ث ا م ن ة بالتراب و أ ن نترك ا ل إ ن ا ء بترابه وهذا والذي رواية به الانتفاع الانتفاع يمنع نصير إلى رواية أ ن تكون السابعه هي ش ن و بالتراب و أ ن ي أ ت ي عليها الماء وهذا قول ابن حجر فيصير الماء والتراب التراب يصير سابعا ويصير ثامنا عرفت سابعا نعم التراب يصير ثامنا السائل سأل ويصير شنو يقول أ ح ي ا ن ا ً ا ل ت ل ا ب تلحث الثياب نعم أ و تتمرد في شنو في السياره تغرب اولا ً إ ذ ا كان في غير آ ن ي ة مثل السيارات مثل هذه غيرها هذه لا حرث فيها أ م ا في الثياب والملابس فلم يجد ما يدل على غسلها سبعا وتعفر الثامنه بالتراب او سبعا احداهن بالتراب او ل ى هن بالتراب انما تغسل يغسل الموضع فقط ل ك ل خ ص و ص ي ة الاناء واختلافه عرفتا؟ وحتى من الفقهاء من يقول الاناء اذا لحث فرق بين لحث الكلب وبين ولغه الولغ الا ان يكون ذلك سائل اما اذا كان الاناء خ ا ل د ووضع الكلب, الكلب فيه فمه لم لا نستطيع أ ن نقول أ ن ولغ في الاناء انما نقول من لحس الاناء لكن الصواب أ ن ا ل آ ن ي ة سواء لحست أ و ولغ فيها تغسل بالحديث سبعا إ ح د ا ه ن بالتراب ش ن و أو و أ ل ه ن ب ا أ و بترجيح روايتي أن وأن السابعة تقول بالتراب وأن الماء الماء فتصير الماء ثم يقصب ثمانية عرفتك شنو طيب أ م ا الثياب فلا حرج و أ م ا ا ل إ ن س ا ن أ ي ض ا فلا حرج الا ان يغسل الموضع الذي يعني أ ص ا ب ه الكلب طيب هذا ه ذ اعتراض ا أ و ر د ت ل م ا ل ك ي ة و ل ك ن ر د ع ل ي ه اعتراضه يقول الكلب ي ص ط ب ويمسك الصيد ويعضها ويعض الصيد يقال ولكنك ي ع ض ا ص ي يقال د ل و لا ت أ ك ل الصيد نيا إ ن م ا تعرضه على النار والنار في التطهير أ ق و ى من التراب والماء إ ل ا إ ذ ا قلت أ ن ك سوف ت أ ك ل هذا الموضع الذي أ خ ذ منه ا ل ك ل من ن فمه س ا ل ك ك ا الذي ا ن ل ل وضع ف م سوف ت ب خ ل ف م ك و ت أ ك ل اللحم دون أ ن يتعرض للنار إ ذ ن الحجه ما لا تطهر تطهر لانها أ ن تستحيل ل تستحيل إ ذ ا صار الغائط ترابا إ ذ ا تحلل الغائط وصار ترابا إ ذ ا أ خ ذ ماء المجاري وكرر يطهر بالاستحاله ر ب ش يعني تغير حاله عرفته نعم طيب لا هل سيؤكل من ا ل ك ر ي ز ر أ ي ض ا بدون أ ن أن... ينضج ه نعم ويخترق قال أخذ الماء ا ل أخذ أخذ ص طبعا الصير أولا يا إ و ا ن ح ى الكل الكلب إذا ا ل مسك ص ي يمسك واحدة الجلد الموجود ثم يصل إ ل ى اللحم إ ذ ا وضع في الفريزر لا يستحيل لكن إ ذ ا وضع في النار شكله يتغير وطعمه يتغير يعني يستحيل أ م ا الوضع في النار لا, لا يستحيل لا أ ر يستحيل أن أفتح باب ل أثناء الـ الـ الـ الـ الكلام لأن الكلام الأفكار ر ا و و والدبر ض ء إلا المخرجين القبل من من عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في ص ل ا ة ما دام في المسجد ينتظر ا ل ص ل ا ة ما لم يحدث وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال س أ ل ت عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت ا ر أ ي ت إ ذ ا جامع فلم يمن ي قال عثمان ي ت و ض أ كما ي ت و ض أ ل ل ص ل ا ة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ف س أ ل ت عن ذلك عليا والزبير و ط ل ح ة و أ ب ي بن كعب ف أ م ر و ن ي بذلك وعن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ر س ل إ ل ى رجل من ا ل أ ن ص ا ر فجاء و ر أ س ه يقطر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا أ ع ج ل ن ا ك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ع ج ل ت أ و قحطت فعليك الوضوء طيب هذا أيضا من الأبواب جدا. طيب أيضا الأبواب هذا المشكلة من نقول جدا عنوان الباب باب من لم ير الوضوء إ ل ا من المخرجين من القبول والدبر هذا, هذا الباب عظيم والبخاري بوب الباب قطعا يعني جزم يعني ب أ ن القائل بهذا الكلام ي ج ذ م ب أ ن ه اسلوب بانه لا وضوء إ ل ا ما خرج من القبول والدبر والقائل بهذا هو الشافعي. والقائل بهذا والقائل الشافعي من هو الشافعي و ب ق ي ة الجمهور على أ ن هنالك أ م و ر وهذه ق ا ئ د ة م ه م ة جدا طيب أ ن ا ابدلتكم ب د ا ي ة يعني تفيدكم كثيرا كطلابين أ ن ا أ ر ي د ك م أ و ل حاجة ما تكتبوه تركزوا بعد أ ن اعيد ك م كلام ت ك ت ب و ه نواقض الوضوء, تندرج تحت ثلاثة قواعد. نواقض الوضوء تندرج تحت ثلاثه قواعد القاعده ا ل أ و ل ى ما اتفق و أ ج م ع على نقضه للوضوء مثل البول والغائط والمني ينقض على ما ينقض المني يلقب من باب أ و ل ى إ ذ ا كان به يغتسل فالمريء باب أ و ل ى والوذي والنوم م ذ والوذي ي و ا ل الثقيل والريح هذه متفق عليها أ ن ه ا تلقوا القسم الثاني ما تعارضت فيه الروايات مثل م س ل الذكر ل ق ولقوله ه من ما استذكر فليتوضع ل و لما سئل في حديث طلق ما, ما تقول في من مس ذكر ه م ت و ض ع قال هل هو إ ل ا ب ض ع ة منك ومثل أ ك ل لحم الجذور الجذور من أ ك ل لحم جذوره ف ل ي ت و ض ع وجاءت ا ل م ع ا ر ض ة ب أ ن بعض ا ل ص ح ا ب ة لم ي ت و ض ع القسم الثالث ما كان فيه شبهه ولكنه نسخ مثل الوضوء مما مست م م النار مست إ ذ ا عندنا ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى شنو ا ل ف ا ئ ة ا ل ل أ و ى ش ن و ي ل ا أ ك ت ب أ ك ت و ا أ ن ا أ م ل ي ك م ولكن بس كونوا سريعين ش و ي ة نواقض الوضوء تندرج ثلاثه قواعد نواقض الوضوء ت ن د ر ج تحتها ث ل ا ث ة قواعد هذا الكلام لمن أ ر ا د مصدره فليرجع إ ل ى كتاب ا ل ر و ض ة ا ل ن د ي ة ش ر ح ا ل د و ر ا ل ب ه ي ة في المسائل ا ل ف ق ه ي ة ا ل ر و ض ة ا ل ن د ي ة لسيدنا حسن خان و الدور ا ل ب ه ي ة لشوكانه ل ذكر ه ذ الامر ا ا ل أ ا ل أ و ل ما أ ج م ع واتفق على نقضه للوضوء أفتح قوس م افتح أجمع و ا ت ق نقضه على للوضوء أ ف قس و البول والغائط والريح والمني والمذي والنوم الثقيل هذا شنو دخلوا شنو دخلوا شنو دخلوا دخلوا ياخد القي القي القي هذا ما متفق عليه أ ص ل ا القي والراجح أ ن القي لا يبطل و أ ن الرعاف خروج الدم من ا ل أ ن ف لا يبطل الوضوء و أ ن خروج الدم من أ ي موضع من الجسم لا يبطل الوضوء هذا الراجح نعم؟ شنو؟ اذا ل إ إ غ م ا كان النوم الثقيل خلاص من ا ب ا ب اولى ا ل إ غ م ا ء يعني طيب أ ه ا ال ال ال نعم شنو ا ل و د ي ما خلاص مع البول ل أ ن أ ص ل ه يخرج بعد البول طيب ثم ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة أ و المساله ا ل ث ا ن ي ة ما تعارضت فيه ا ل أ د ل ة ما تعرض فيه شنو ا ل أ د ل ه مثال مس الذكري ويدخل في ذلك أ ي ض ا مس الدبري فانا وردت ر و ا ي ا ت أ ي ض ا بالدبر قول ا ل أ ح ن ا ف قول الأحناف ان ل أ ح ا ف أن مس الذكري لا يبطل الوضوء ودليلهم هل هو إ ل ا ب ض ع ة منك قالوا من مس ذكره كمن مس يده كمن مس ر أ س ه وقالوا مس ا ل ن ج ا س ة لا يبطل الوضوء فكيف بعضو منك هذا قول من قول الاحناف قول ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة أ ن و إ ح د ى الروايتين عن ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن مس الذكر شنو أه؟ ينقض الوضوء اختيار ابن ت ي ن ي ة من مس ذكره يتوضا استحبابا وليس وجوبا من طيب نعم ا ل ح ن ا ب ل يميلون إ ل ى القول بالنقد إح... هذه إ ح د ى الروايتين عن أ ح م د طيب وشيخ ابن سلم يقول شنو الاستحباب طيب مما, مما تعارض أ ي ض ا نعم ن ح م الجذور لا ينقذ الوضوء إ ل ا عند الحنابله والصواب أ ن ه ينقض شنو؟ أنه ينقض الوضوء بقول ا ل ح ن ا ب ل ة أ م الجمهور ا يرون أ ن أ ك ل ح م الجذور شنو؟ لا ينقض شنو؟ الوضوء القي تعارض الروايات من قاء ف ل ي ت و ض أ وتقيا ل ن ب ي م ر ة ولم ي ت و ض أ فتعارض الروايات نرجع إ ل ى هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ق ا ع ا ل ه ا ل ث ا ل ث م ا ع ل ي نتب ا لانه م س أ ل ة ل ل ث ث ا ة ع م أيوة أ ل ن لم يكن م ط ج ع ة م ا لان النبي, أما أما النبي ما يا اخي هذا ما مر علينا يا شيخ مر علينا م ا مر كيف وجهنا هذا ي ا ل ل تذكروا ماذا قلنا فيه تنام عينه ولا ينام قلبه والنوم ليس حدثا إ ن م ا هو ما ظنته شنو ما حدث أ ن ا أ ق و ل لك ع ن بعض ا ل ص ح ا ب ة كان ينام في المسجد حتى ينفخ وما كان يقوم يتوضا لماذا ل أ ن ه كان ينام على ا ل أ ر ض متمكنا هو جالس أ م ا إ ذ ا ا ض ج ع فليتوضا اما, أما النبي عليه السلام حتى ولو ا ض ج ع ل أ ن الحدث إ ذ ا جاءه ويعرف به لماذا تنام عينه و ل ا ي ن ا م و ل ا ي ن ا مره ل ق ذ ا م ر ى ولكن المسألة ا ل ا ة مره ا و د ت ف ي ا ل ش ب ه ة و ا ل ر ا ج أ ن ه ا ل ا تنقض الوضوء ا شنو و ل ر ا ج أ ن ه ا لا تنقض الوضوء مثل الوضوء تنقض مما مست النار يعني شخص توضع و أ ك ل شيء مسته النار عرفت أ كان ل ش و ء أو كذا ك ا آخر ك اخر ن آ ا ل أ م ر حديث جابر ترك الوضوء مما مست شنو النار فهذا منسوق عرفته طيب الله شخص يعيد هذا الكلام ب س ر ع ة في شكل النقاط أ و ل ا قلنا ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى من قوله بابو من لم ير ى الوضوء إ ل ا من المخرجين من القبول والدبر قلنا شنو لا هذا قلنا ا ل س ا ف ع ي ه طيب、أها. قلنا قواعد نقد شنو الوضوء لا الشخصي ر ف ع ي د يقول نعم قواعد نقد الوضوء تندرج تحتها ث ل ا ث ة قواعد ا ل أ و ل ى ما أ ج م ع على أ ن ه ينقض كالبول والغائط طيب ما تعا... الثاني ما تعارض فيه ا ل أ د ل ة مثل ن ح م الجزوري وشنو ومسدقري ودبر وكذلك الرعاف والقي وخروج الدم من شنو من غير ا ل ق ب ل ومن غير شنو الدبر لا يزال المسلمون يصلون في جراحته ا م كما في البخاري نعم صحيح فيه الثالثة ما في الشبهة ورد والراجعة أنها لا تنقضوا、طيب. القول من لم ير ى الموضوع إ ل ا من المخرجين من القبل والدبر هو قول الشافعي وقول فقهاء ا ل م د ي ن ة ا ل س ب ع ة واختيار شيخ ا ل إ س ل ا م ا بن ت ي م ي ة واسمع كلام بن ت ي م ي ة القوي يقول رحمه الله ما, خ... ما خرج من القبل والدبر ينقضوه وما خرج من غير الدبر والقبول الاصل عدم, عدم النقد و ا ل ط ه ا ر ة ث ا ب ت ة ب ا ل أ ص ل فكيف ننقض الوضوء بها إ ذ ن من لم ير ى الوضوء إ ل ا من المخرجين من القبول والدبر قلنا هو قول من قول الشافعي وقول الفقاشن السبعة من هم الفقهاء السبعه ة أ ا من سعيد المسيب نعم لا فقهاء ا ل م د ي ن ة السبعه ة أ ا ن ع من ش و من لا من عطاء أ م سليمان سليمان بن يسار أ ي و ه هم الذين جمعوا في بيت الشعر إ ذ ا قيل من في العلم س ب ع ة أ ب ح ر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقلهم عبيد الله ع ر و ة قاسم سعيد أ ب و بكر سليمان خارجه إ ذ ا قيل من في العلم س ب ع ة أ ب ش ر روايتهم ليست عن العلم خ ا ر ج ة فقلهم عبيد الله عبيد الله ا بن عبد الله ا بن ع ت ب ة ا بن مسعود عبد الله بن مسعود جده وهو معلم عمر ا بن عبد العزيز وكان كفيفا وكان أ ع م ى عروه ب ي د ا ع ر و ة ا بن الزبير بن العوام قاسم القاسم ا بن محمد ا بن أ ب ي بكر الصديق سعيد سعيد ا بن المسيب ا بن حزم أ ب و بكر بن عبد الرحمن ا بن الحارث بن هشام راهب قريش ل ك ث ر ة عبادته ومن قلنا لما خارجه قبله سليمان سليمان بن يسار وخارج خارج بن زيد بن ثابت الصحابي الجليل الذي أ م ر ب ك ت ا ب ة ا ل ق ر آ ن زيد بن ثابت وجده ل أ م ه سعد بن الربيع الذي قتل شهيدا يوم اعود المشهور اذا قيل من في العلم س ب ع ة أ ب س ر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقلهم عبيد الله ع ر و ة قاسم سعيد أ ب و بكر سليمان خ ا ر ج في حد في البيت ما في حد؟ خلاص يلا حد حد مسعود نكتب نعم ابن بن عثب ألا ما خلاص نعم القاسم ا بن محمد ا بن أبي بكر ابي ل القاسم ص د ي ق ا ن ابن محمد ب أ بكر الصديق وعروه بن الزبير ا بن العوام طيب قلنا إ ذ ن طيب و نناقش م س أ ل ة أ ظ ن أ ن ه ا م ه م ة جدا من الناحيه ا ل ف ق ه ي ة ا ل ر ط و ب ة ا ل خ ا ر ج ة من فرج ا ل م ر أ ة حكمها حكم ا ل ر ط و ب ة ا ل خ ا ر ج ة من, من, من ق ب ل ا ل م ر أ ة إ ذ ا كانت لمجهود بذلته او لحمل عندها ا ل م ر أ ة حامل يعني قد تخرج هذه ا ل ر ط و ب ة عرفتها او ل غ ا ل ب أ ن ه ا تخرج ر ط و ب ة ف ا ل ر ط و ب ة ط ا ه ر ة وهذا يخفف على النساء كثيرا ب ا ل م ن ا س ب ة ل أ ن كثير من النساء إ ذ ا خرج شيء منها يعني رطوبة قد تتضايق كذا أ م ا ا ل ر ط و ب ة ا ل خ ا ر ج ة ل ش ه و ة فهذا حكمه حكم ا ل م ذ ي عند الرجال واضح او ما ا ض لا اعيد الكلام نعم ا ل ت ح ا م ي ل واللبوس ب ا ل ن س ب ة للمريض طيب ما يعني هو متوضئ ما في حرج إ ن شاء الله لا تنقض الوضوء شوف الكلام القالب ب و ت ي م ي ة هنا قوي جدا ا ل أ ص ل عدم النقد والطهاره فلماذا ننقض الوضوء بغير هذا شنو الاصل عرفتم طيب إ ذ ا عندنا كم ف ا ئ د ة الان آ ن ي ا عندنا سرعة فائدة كان إ ن ت ا ل ح س ا ن ي ن ولا شنو لا إ ن ت ا ل ح س ا ن ي ن ها نعم هذا هو الراجح الراجح قول ا ل ش ا ف ع ي ة وفقهاء ا ل م د ي ن ة ا ل س ب ع ة واختيار ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م ت ي م ي ة أ ن ه لا وضوء إ ل ا من المخرجين واضح او ما واضح عرفته طيب ي ل ا ها انت يا أ خ و ا ن ا عندنا عشتم ولا عندنا نصرف نصرف يا أ ب و عبدالله ل س ب ا ق ي ا ش ر دقائق يا ما تخدم من الزمن انتو احسن يا ي ولا ولا صحيح ا طيب قلنا نعم آ خ ر ف ا ئ د ة ذكرناها ما هي آ خ ر ف ا ئ د ة ذكرناها نعم تفصيله إ ذ ا كان ل ش ه و ة فهو ينقض الوضوء أم إ ذ ا كان لجهد ب د ل ت ه أ و لحمل عندها أ و هو الغالب أ ن ا ل م ر أ ة قد تبتلى ب أ ن ه ا قد يكون هذا عندها فهذا لا ينقض الوضوء ولا تلتفت إ ل ي ه و إ ن كانت م ت و ض ئ ة فهذا لا ينقض وضوءها واضح او ما واضح هذه ف ا ئ د ة م ه م ة جدا بالمناسبه ة نعم ا طاهر. طاهر صحيح أ ن ه طاهر وقد يستدل بهذا على أ د ل على, على ه ذ ا ب أ د ل ب ا ل م ن ا س ب ة نعم طيب مما يؤخذ من هذه ا ل أ ح ا د ي ث أ ي ض ايضا مما ؤ خ ذ هذه من الأحاديث أ ي حديث عثمان قال أ ر أ ي ت إ ذ ا جامع فلم يمن فق ولا فهم يضر الانسان يعني مثلا دا في البخاري ولا ما في البخاري اذا جامع فلم يمن قال يتوضا كما يتوضا للصلاه ويغسل ذكره قال عثمان سمعت ويغسل ذكره قال فسالت عن ذلك عليا والزبير وطلحه وابي بن كعب فامروني بذلك اه رايكم شنو واذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ك أ ن الاحاديث م ت ع ا ر ض ة صح ولكن ليست م ت ع ا ر ض ة الحديث منسوخ الحديث ن ا م ن س و خ منسوخ ب أ ي حديث نعم المنسوخ حديث عثمان منسوخ بحديث أ ب ي بن كعب قال عليه أو أو قال ابي ل ل والسلام قال ص ا أو أ ناقلا عن رسول ر ف ع ه الماء من الماء يعني إ ن م ا الماء غسلا من ا ل إ ن ز ا ل أ م ا من لم ينزل ف إ ن ه لا ش ن فإنه و ل ي خ ت س ل من لم ينزل ل ف الماء ي خ ت س ا ل من الماء كان ر خ ص ة في أول اول ل ل إ س ا م ق ه في أول ا ل إ س ل ا م دل على أنه شنو منسوخ كان ر خ ص ة في أ و ل ا ل إ س ل ا م ثم أ م ر ن ا بالاغتسال رواه أ ب و داود و ص ح ح ه ا ل أ ل ب ا ن ي إ ذ ن الماء من الماء كان ر خ ص ة في أ و ل ا ل إ س ل ا م ثم أ م ر ن ا بالاغتسال وشوء بعد هذا الحديث واضح لما واضح في ا ل نتركي ف كيف في واضح النسخ بعد و أ و ل إ س ل ا م دل على أ ن حديث إ ذ ا التقى الختانان فقد وجب الغسل و إ ذ ا جلس بين شعبها ا ل أ ر ب ع ثم جهدها فقد وجب الغسل في ر و ا ي ة أ ن ز ل أ و لم ينزل نقول الختانان بين شعبها أربع ناسخ لحديث عثمان عرفنا؟ التقى رواية وإذا ولحديث وطيب جلس لحديث هذه إذا أربع شعبها أبي سعيد وطيب كيف عرفنا أن, أن, أن هذا ا لماذا ن ا س خ ل لا يكون حديث عثمان هو الناسخ لحديث أ ب ي الماء من الماء كان رخصه في ش ن و في أ و ل شنو أول في ا ل إ س ل ا م ثم ث م أ م ر ن ا ب ا ل ا خ ت س ا ل بعد واضح أو ما واضح ما أيها يا أخي الكريم <تصفيق> طيب قال الحديثين طالبهم أخي طيب دين حديث منسوخة لماذا هي م و ج و د ة م و ج و د ة لتستفيد هذه الفوائد العلم يعني أ و ر د ه ا البخاري وشرحت ي و ا ل آ ن أ ن ت استفدت صحر و اصلا ح و أ ص قالها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من أ ج ل أ ن يستفاد من هذه المسائل طيب إ ذ ن نقول هنا في حديث ر ث م ا ن إ ذ ا ر أ ي ت إ ذ ا جامع فلم يمن قال عثمان ي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ف س أ ل ت عن ذلك عليا والزبيره وطلحه و أ ب ي ف أ م ر و ن بذلك متى كان هذا أ و ل إ ل ا س ل ا م وقبل ا ل ن ف طيب أ م ا حديث أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه و أ ب و سعيد هو سعد ا بن مالك ابن سنان ومالك ا بن سنان والده قد استشهد يوم أ ح د مالك ابن سنان و هو من ا ل م ك ت ر و ا ي ة من ا ل ص ح ا ب ة قال أ ر س ل إ ل ى رجل من ا ل أ ن ص ا ر ولم يسم وسمي في ر و ا ي ة مسلم أنه ع ت ب انه ابن مالك الرجل من الأنصار من من و عتبان ا بن مالك فجاء ورأسه يقطر يعني كان مجامعا فقالوا لعله عجلناك يعني يديناك قبل أ ن تقضي وترك وفي هذا ف ا ئ د ة م ه م ة اكتبها جواز الاخذ بالقرائن كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أ ن عتبان رضي الله عنه كان يجامع كيف عرفه بالماء يخطر من شنو من ر أ س ي و س ر ي د قرينه ث ا ن ي ة لم يكن عتبان ي ت أ خ ر على الرسول و ليس من عادته ف إ ذ ا ت أ خ ر معناه ت أ خ ر ل لي... أ م ر عرفته ف إ ذ ا فيه جواز ا ل أ خ ذ بالقرائب ش ن و ب قال نعم فقالوا صلى الله إ ذ ا أ ع د ل ت أ و احط شبه عدم ا ل إ ن ز ا ل بالقحط قال فعليك الوضوء عليك ش ن وفي الوضوء و هذا ف ي ه ذ ا ف ا ئ د ة م ه م ة دوام ا ل ط ه ا ر ة و ا ل م ح ا ف ظ ة عليها ل أ ن عبدالله ما قال اجيب و أ ر ج ع أ ق ت س ل أ و أ ت و ض ا إ ن م ا ت أ خ ر وما كان ل و أ ن ي ت أ خ ر عن من عن أبنى بسلم هو المبادر والمسارع دوما إ ل ى ذلك ففي هذا الحديث هذا أخذ دوام ا ل ط ه ا ر ة لعدم إ ن ك ا ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذلك عليه ما قال لماذا ت أ خ ر ت علي ووبخه لا انما دل على دوام الشنو الطهاره ثم اخر شيء نقول ان هذا الحديث مالو منسوخ منسوخ بماذا بحديث ابي بن كعف و بحديث اذا التقى الختانان و بحديث اذا جلس بين شعبها الاربعه ا ل ح ذ ر أ ب ان يكون أ ن ا ك احد و ي ق و ل ي ا أ خ يكون هناك ا ح ا ل من أ ز ج ل ان يكون هناك ا ح ا ض ل ا ل ان يكون ه ا ك احد افضل من اجل ان يكون هناك و ا ل من اجل ن و ا ك ا ا ف ل من اجل ان يكون هناك ا د ا ف ل من ل ان يكون هناك ا ح افضل من ا ل ان يكون هناك ا ح افضل من اجل ان يكون ا ك ح د ا ج ان ي و هناك احد ا ل ان ك و ا احد اجل ان يكون ه ا ك احد اجل ان يكون ه ا د ا ج ان يكون ا من ف خمسه احاديث ودائما ت أ ت ي مبكرا يا أ ب ا الحسن في درس العصر وفي درس العشاء طيب آه آه جاء سؤال متى تجوز ت ر ب ي ة الكلاب تجوز ت ر ب ي ة الكلاب للصيد وللشنو وللحرث للحرث ا ل ز ر ا ع ة أ ف ر أ ي ت م ما تحرثون ا ل ح ر ف مش ا ل ح ر ا س ة في البيت لا ا ل ح ر ف معناه في, في الزرع وكلب ا ل م ا ش ي ة أ ي ض ا ل أ ن هذا يكون في الخلاء خ ا ص ة أ ن الواحد اذا كان ساكي في المدينه في ة المدينة لا يجوز اتخاذ الكلب في الدور ولم يشل من هذا إ ل ا صديق حسن خان أ م ا ب ق ي ة الفقايه على التحريم والمنع وجاء التحريم ب أ ن من اتخذ كلبا والحديث في مسلم غير كلب صيد ولا م ا ش ي ة نقص من أ ج ل ه في اليوم قراء وذلك اختلف ل ا ا ف ق ه لذلك لكن قالوا لأن الكلب ليس فقط على إنما أيضا لأنه يروع لأنه يروع هل يجوز الكلب للأغراض البوليسية يجوز ولا يجوز؟ الظاهر عن إنما أنه شنو فقط مجاسته أيضا اتخاذ يروع يروع يجوز يجوز يجوز أنه يجوز. أيوة. أنه... انه يجوز لكن لا يمكن أ ن يعلق مصائر الناس بالكلب صح ولا ما صح نعم هل يجوز ا ل ا س ت ف ا د ة من جلد الكلب إ ذ ا دبغ ا ل إ ه ا ب فقط ظهر الجذب ونجس لكن حتى لو كان عينه نجس إ ذ ا دبغ ا ل إ ه ا ب ف ق د شنو ف ق د طهر تقول هل يعلم من قول فضيتك وبردتك التي اقتصرت عليها ا ل ا ان الموالات شرط لصحة الغسل الموالاه ليس شرط ل ص ح ة الغسل لكن هنالك م س ا ف ة ط و ي ل ة جدا ً يعني حتى الذين قالوا أ ن ه ا ليست شر قالوا قبل أ ن تنشف ب ق ي ة ا ل أ ع ض ا ء أ م ا هذه لبست وخرجت يعني لحديث العصر وهذا وقد ه ذ ا و استفتينا في ا ل م س أ ل ة وقيل انه يكفي أ ن تزيل الطلاء وتغسل اليدين, اليدين فقط فماذا نفعل بصلاتنا تلك ا ل ف ت ر ة لا حرج ولا تعاد ا ل ص ل ا ة ل أ ن ك م أ خ ذ ت م ب ر أ ي فقهي لكن هل في ا ل م س أ ل ة خلاف إ ن كان فيها خلاف ف أ ي ه م ا الارجح أ ر ج ح ل أ أ ن الموالاه ا ل ق ط ع ا ل ط و ي ل وترك جزء من ا ل أ ع ض ا ء هذا يبطل الوضوء ويبطل شنو؟ و ي ب الغسل والدليل أ ن المسلم لما وجد في صاحب ا ل ل م ع ة بعد أ ن ت و ض أ وذهب ونشفت أ ع ض ا ؤ ه وجد فيه ل م ع ة موضع صغير لم, لم شنو؟ لم يبتل ف أ م ر ه ب أ ن يعيد وضوءه من ا ل أ و ل وما أمره أن يضع الماء أن هذه يضع على ا ل ن ق ط ة فقط طيب نعم م النشاف هو ظاهر ا يعني ال ال ال مش معناها ا ل ال ر ط و ب ة و ا ض ح ة يعني ا ل ر ط و ب ة ظ ا ه ر ة و و ا ض ح ة هل غسل الذكر بعد خروج المذيء واجب أ ن ه من باب الاستحباب ف إ ن كان واجدا فما هو السبب هو لم يختلف الفقهاء فيه إ ن م ا اختلفوا في, في الانثيين يعني في الخصيتين والخصيتين ليست ب و ا ج ب ة لكن الظاهر من الحديث قال ينضح الماء على م ذ ا ك ي ر ثم ي ط ل ب ا الظاهر شنو الوجوب وجوب الذكر وليس الانثين ل أ استحبابا إ ذ ا تم الجماع ولامس الختان الختان ولكن لم يكتب إ ن ز ا ل من الزوجين او من الحديمه فالعلى عن ل الذي ي ه شنو لأن غسل الأمر النسخي قد نسقت ا ل ح لم ينزل ت و ض لما أكل الحمد ي و ر ا ح والصحيح التوض... أن من الحمد رجحناه د ي ليزبط يزور نذير في النهاية ث ولو نتوضع هذا أن من حتى ثبت غسل بحجة مع ا ح د ي اختياره شيخ تيمية ث وهذا الإسلام قلنا ش أنه أن انما نتوضع إ اوردنا هذا من باب حجج شنو حجج المخالف لان المخالف قال هذا لكن الصواب قلنا انه يتوضا من لحم شنو من لحم الجزور اي ونعم يا اخي الكريم حرام ما هو أشوف. الزرع. لما يقول الزرع ا ليس ز ر ع ل للحراسه ث ة الزرع ل ي لكن ر ر الحراثة و أ ب ا ح الزرع وهذا مقصود ل أ ن ه خارج الدور يعني ما في الزرع بتكون داخل البيوت فكون ي الزرع ب ت د اباحه خ ل ل ا ي و و ت ل م د و فكون أ ب ا معناه ل أ ن ه يريد أ ن يخرج الكلاب إ ل ى شنو إلى الخلاء وهذا مقصود ع ر فلا ت ف يجوز اتخاذ الكلب ي قال إلا كلب صيد أو شنو أ و م ا ش ي ة وفي ر و ا ي ة إ ل ا كالبصيد أ و ح ر يعني زرع بارك الله فيكم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته